في العالمين إ ن ك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين انك حميد مجيد وبعده أ ي ه ا الكرام في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة في مكان مبارك أ م ا م وجوه نيره م ب ا ر ك اجتمعت لتستفيد من دين الله تعالى وتتعلم مفرداته في زمن تكالبت الفتن على عقول الناس ف أ ك ل ت جزءا هاما وكبيرا من ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم وضعف رصيد ا ل إ ي م ا ن في قلوب ا ل أ م ة ولذلك خف عقلها وصارت مع الفتن م ا سير الرياح حتى لا تكاد تجد رجل يذكرك بالله أ و ينصحك في دين الله تعالى أ و يوقفك عن فعل هو حرام ويقول ك إ ن هذا حرام ان نجد في وسط هذا الخضم الهائل من أ م و ا ج الظلام التي غامت وحامت على قلوب البشر وسيطرت الدنيا وانتصرت جيوشها وجحافلها على عساكر القلب و ا ل إ ي م ا ن والنفس حتى صارت ا ل ح ي ا ة ن ه ب ة بين الناس فليس أ ق ل من ذلك ان نجلس سويا نتذاكر يذكر بعضنا بعضا ل أ ن ه في ا ل ح ق ي ق ة لابد أ ن يكون هناك أ ش ي ا ء غابت عنك ل أ ن ك لست ب ا ل ض ر و ر ة عالم وخضم ا ل ح ي ا ة لابد أ ن يطويك في أ م و ا ج ه طي موج البحر فلابد من هذه المجالس ولابد أ ن نسعى إ ل ي ه ا ولا يجب أ ن يكتفي هذا المجلس على من فيه ولكن كل رجل يذهب إ ل ى أ ه ل ه يعلمهم ما تعلم فيه ف إ ن ا ل ح ي ا ة ش ر ك ة بين ا ل آ ل و إ ل ا لو تفقهت أ ن ت وتركت بيتك بغير فقه لصعبت ا ل ح ي ا ة وقل ت ت ف ا ه م ب ط ب ي ع ة الحال فكان الرجل يجلس بين ركبتي النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يزاحمه و ي أ خ ذ منه العلم ويترك بابه راجعا فلا تدخله م م ر أ ت ه حتى ت س أ ل ه ماذا نزل اليوم من الوحي ماذا قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم معلوم ان العلم إ ن لم يزداد ينقص كما ان ا ل إ ي م ا ن إ ن لم يزداد ينقص والقلوب تصدا كما تصدأ الحديث كما يصدا الحديث وجلاؤها ذكر الله تعالى و ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن فلو اهملت قلبك وتركته ران عليه الران كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تتركه لا تمسحه بدموع الخوف والرجاء من الله تعالى أ ن يتلطف ذ ك بقبول عملك نعم أ ن ت عملت ولكن هل قبل العمل أ و لا هذه ا ل م ص ي ب ة ا ل ك ب ي ر ة التي تنتظرنا انك تعمل وتظن أ ن ك عملت خلاص لعلي أ د ي ت ه العمل لم ينته ي عند هذه ا ل ق ض ي ة انت ما وجدتش عند العمل انظر هل قبل أ و لا و أ ن ت لا تعلم هو قبل أ و لا إ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا أ ن ا في وجل وفي رعب إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ذ ا لا أ ع ي ش مطمئنا أ ب د ا ولذلك علماؤنا على كثرتهم بعد أ ن حصلوا هذا العلم العالي والرتب ا ل ع ا ل ي ة يحافظون على درجات ه ا ئ ل ة واليوم سنذكر شيئا لا تبالي به ا ل أ م ه ا ل أ م ة تلوك الكلام كانه هواء الرجل يقول ا ل ك ل م ة تنهد لها الجبال وتقام بها الحدود يقام ع ل ي الحد ب ك ل م ة و ا ل ك ل م ة عنده كانها خرجت هواء لا ق ي م ة لها فكذلك الحلال والحرام لا تكاد تجد رجل يفكر هل ما طعمه حلال أ م حرام أ و لا و هذه علامات ا ل ق ي ا م ة وعلامات اناس آ خ ر الزمان لا يبالي أ ح د ه م فيما أ ك ل حلال أ م حرام ل الامام ي ب ا ي ل إ النووي حرم م ه الله تعالى ح أ ك ل ا ل ف ا ك ه ة في دمشق ق ل دي ارض او جاف والحكومات سيطرت عليها وبتبع الفواكه لا أ ك ل ه ا طب انت مالك و ر ا ء و ر ا ء احدهم ضيق على نفسه حتى كان له عنزه يشرب لبنها وهو يصلي دخلت في حقل جاره فقطفت بعض الاوراق قال والله لست مني ولست منك هي له ا ح ل ب ك واشرب لبنك وهو حرام وهو حرام رتب ع ا ل ي ة انك معروض على الله تعالى و إ ذ ا ع و ل ت لم تخفى منكم على الله خ ا ف ي ة والله لم تخفى عليك أ ن الله خ ا ف ي ة فمن يعمل م ث ق ل ذ ر ة خيرا ي ر ى وبالعكس ومن يعمل م ث ق ل ذ ر ة شرا ي ر ى ولذلك قال ابن عمر هذا والله ا ل إ ح ص ا ء الدقيق م قال ذرة ق ابن ل عباس لو كان هناك أ ص غ ر من مثقال ذره لذكرها الله تعالى دا لو كان في أجل من كده كان دا شيء في هذه المسألة وهذا لخطورة الدنيا لو أجل أقل لخطورة وذكر وما من في في فيها شيء هذه ولذلك اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما صحيحي عن النعمان بن بشير أنا أصفاضي ا ه رضي عن النعمان بن بشير ر الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول إ ن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات وروايه ا ل ت ر م د ي متشابهات ا ل حديث جاء من اكثر من طريق احنا حافظين الحديث حفظ الصمم ولعلهم من الاحاديث الواجب على الامه ان تحفظها لان الامه م د ي ن ة لله تعالى تحفظ أ ر ب ع ة ح د ي ث والشرع كله يدور على أ ر ب ع ة ح د ي ث حديث عمر إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وحديث ع ا ئ ش ة من أ ح د ث في أ م ر ن ا ما ليس منه وحديث نعمان بن بشير وحديث ابن مسعود يمكث حدث في بطن أ م ه أ ر ب ع ي ن يوما نطفه الحديث الأربعة لا يليق بمسلم ا ل يدين لله تعالى بدين أ ن يجهله لماذا ل أ ن امر الدين كله مرتبط بهذه ا ل أ ح ا د ي ث أ ر ب ع ا ح د ي ث فقط ن ا مش اكلفك تعب اقولك احفظ البخاري واحفظ المسلم ك ل ي ك في جامعه ح ن ا نكفيك ا ل م ؤ و ن ولكن هذه ا ل أ ر ب ع لا يصح لك دين من غيرها ل أ ن أ ي عمل بدون ن ي ة حاضر لا ق ي م ة له إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و ع ب د و ا الله مخلصين له الدين من غير إ خ ل ا ص لا عمل لا ق ي م ة له ومن ابتدع و أ ح د ث في دين الله ما ليس منه عمل مرضوغ ذب عن دين الله تعالى و ا ن حياضه وهذا الحديث الحلال بين والحرام بين كل الناس يعرفون الحلال والحرام ق ض ي ة ا ل أ ر ض الوسط بين الحلال والحرام اللي هو المشتبهات ل ل ي هو ا تقول لي مشتبهات هتدوردلي متشابهات انت ذاته أقولك وجعنا جوز وضعيف وما هو وجعنا لي الحرام أصله على لي الحرام أصله اللي هو الأصلي وجعنا فيه. أقولك مسألة في فيك ارفيع فيهش شيء فيه ما ده ده انا خطيرة لا يعلمهن كثير من الناس و ا ل ج ز ئ ي ة دي في الحديث ب ت ب ي لك إ ع ج ا ز إ ل ه ي في دين ا ل إ س ل ا م قال كثير ولم يقل أ ك ث ر الناس بمفهوم منطوق النص يدل على أ ن معظم الناس يعرفونها لا يعرف المشتبهات كثير من الناس وهو ك ل م ة كثير من الناس ت ض ع ي ض من الكل يعني إ ذ ا الجميع يعرفها وهذا إ ع ج ا ز في دين الله تعالى وتعلم أ ن ه من كلام سيد ا ل ب ر ي محمد الذي ينطق عن هوى ل أ ن ه لا يليق ولا يجوز في دين الله تعالى أ ن ت ج ه ل الأمة قضية ت ج ه ل ا ل أ م ة كلها لا تجتمع ا ل أ م ة على ضلاله قط هكذا قوله صلى ا ل ل ه ع لا ي ه وسلم ل تجتمع أ م ت ي على ض ل ا ل ة يعني ممكن م س أ ل ة من م س أ ل ة ا ل ع ل م ي ة ا ل أ م ة ك ولا تجهلها هذا لا وحديث البشير يقول لك كده لا يعلمهن كثير من الناس يعني إ ذ ا الغالب ا ل أ ع م من الناس عارفين. عارفين هذا الكلام طيب فمن اتقى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه ك ل م ة ا س ت ب ر أ يعني ترى ب ا ل ب ر ا ء ة خد براءه معليش ك ح ك ك ل م ة ا س ت ب ر أ لدينه خلاص م ا ع ل ي ك شيء في هذه ا ل م س أ ل ة و ا س ت ب ر أ لعرضه ل م س أ ل ة م ه م ة جدا و ل ع ر ض ه في ا ل إ ن س ا ن موضع الذم وموضع المكش فلو وقعت في هذه الشبهات تلوكوا كل ا ل س ن ا يقول ك ده خ ط ا ص ده غ ي الدين ده معندوش ا كده ده معندوش يبقى و ا ق ع و ف ي ر ض ه شوف كلام النبي زي ن ل اللي بعضها البعض ب وإحنا ما تأمل كده ن قال ر بنقرأ بتدبر ر أ و أمرنا ا ب ت ب ر أ ل ا يتدبرون ا ل لأن القرآن ل ل ق ر آ ن ي م ا تفكر ش ا ن ه ي ايات م ر س و ص ة جنب ايات ابدا والله ا نبدا و ل بالكلمه ن ب ب د أ ب ل ا ق ا ل ك ل م ة م ر س و ص ة رص ب ط ر ي ق ة ر ا ئ ع ة جدا بطريقة رائعة جدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين امرهم به يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح اني ب ن يتعاملون علي الله اكبر كلوا من ا ل ط ي ب ا ن وعملوا ص ا ل ح وقدم اكل الحلال قبل ع م ل الصالح ولذلك يقول ذ ن و ن رحمه الله تعالى من اكل حراما عصته جوارحه شاء ام ا ذ ا ع ا ر م ا و ج ا ه يا لو اكلت حرام جوارحك مش بتاعته ا ع ط ي عصاه ش ي ء ت ا م أ بيت علمت او لم تعلم ولكن ما تلاقي ا ل إ ن س ا ن عنده إ س ف ا ف في الحرام في, في, في, في دينه وده ب ي أ ك ل حرام جوارحه مش متوقعه س ي ط ر ة القلب على الجوارح مش غير م و ج و د ة ل أ ن في آ خ ر الحديث ه ج ي ب الكلام الجميل ده قال وان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه مش هياخذ ذنوب خلاص الصفحه بيضه ولعرضه والانسان منا لا يحب ان ي ش ت ر لو شخص يشتمك بابوك أ ن ت تقول له ابوك, أبوك و أ ب و ك ولعيلتك وبلدك والبلاد اللي انت ت ب ع ه ل أ ن ه يوجعه الكلام على العرض يوجع الرجل ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ي ن ابي قال في النار سوخه جلده سوخه أ ق ل يا النار في النار. ب ناخذ شاهد من الحديث ان الشتم ا ل ع ر ض صعب وتحمله يعني من الصعب أ ن يتحمله ا ل إ ن س ا ن عمرك ما يتحمل مسائل ا ي ولذلك لما ا س ت ب ر لعرضه باتقاء الشبهات ل أ ن ه اذا وقع في الشبهات يبقى تلوكه الالسنه من وقف مواقف الريبه كقول علي ب م ابي طالب فلا يلومن الا نفسه ايه اللي وقفك ي ه وقف مع ا ل ح ر م ي ة واللصوص والزناه وامس ايه اللي وقفك د و ل انت مع دول يبقى انت تلوكك الالسنه ولابد ان تصونها ي ر ض ك والانسان يصونها يرضه حتى بماله يصونها يرضه بكل شيء وانتم فاكرين في ايام ا ل ج ا ه ل ي ة كان الشاعر يمدح ج ي واحد يرمله ي ب ض ر ة كيس فلوس س كيس فلوس؟ طب ينقول ي ك لانه يمدحه لان م سيانس العرض مهمه لو ل أنفق م ا ل ز ي ا ن ة عرضه جائز هذا لا يسمى إ س ر ا ف ه كان الحسن والحسين يفعلن ذلك يدفع بالكيس فلوس يصن عرضه فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه اتقى الشبهات هكذا يعني ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ي م ش ك أ ن ي ر ت ع فيه ايه الجمال ده ايه الجمال ده في الحديث وانا اعجب كلما ا ن س ك ت حديثا اي حديث من ا ح د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم اجد فيه جمال وروعه كالراعي يرعى حول الحمى و ر ي ت من أ ع ظ م فوائد هذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح س ن ناس تعليمه يضرب المثل بالمعقول بالمحسوس وهذا افضل تعليم اللي ح نسمعه ا ب ن النظريه ة والتطبيق والتطبيق م ي اللي ة عن نصوص انت خدتك يبقى هذا العلم هو التعليم الصحيح وكلما كان العالم على منهاج ا ل ن ب و ة تجد منهجه و هذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أ د ع ى اليه ا ل ق ر آ ن وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يعقلوه ا ل ل نعم الله تعالى يضرب ا ل أ م ث ا ل والنبي يضرب ا ل أ م ث ا ل هذا هو التعليم الصحيح ل أ ن ه اذا صورت المعقول ان انت عقلته م ع ن ا في ر أ س ك لابد أ ن أ س و ق ه إ ل ي ك سوقا محسوسا يبقى من خل ا ولكن من أ ع ظ م ثوابت هذا الحديث أ ن ه جعل المعقول كالراعي يرى حول الحمى أ و ش ك أ ن يرطع فيه ه وده كلام نفس جدا كلام الإنسان إذا تنازل إذا نفس عن ش ب وتنازل عن شبهه وتناثل عن ش تجاسر على الحرام سهل عليه وهان عليه الحرام ل أ ن ه استمراه و ت ع و ل على ا ل م س أ ل ة دي خلاص ي ق و ل د يشوفها مش مشكله يشوفها مش يظل ي أ خ ذ بالشبهات حتى يصل إ ل ى يقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أ ن ي ر ت ع فيه أهلا د هذه ا ل ل غ ة الهيله دي لاثنين ألا ل ل ا إن طيب و الا ح د ة ان لكل ملك ح م ا ز ا كان ما في وصف الدنيا له ح م ا ما م ل ل كيف الملوك ك يكون ح م ا ملك الملوك أ ن ت لا يجوز أ ن تنتهك ح م ا الملك ولا تقدر ولا تستطيع ولا تجرؤ فكيف يتجاثر قلبك وتتجاثر جوارحك على حمى ملك الملوك قال ب أ د ا ه تنبيه رائع إ ن أ د ا ه شرط توكيد ش ر ط ل أ ن ه يكلم عرب عرن فهمين إيه ا ل ل ي ب ت ق ا ل و إ ي ه ا ل ل ي ب ت ع م ل الا إن, ان محارم الله اي محارمه وحمى الله محارمه يبقى ح م ن ملك الملوك المحارم لا تقع في الحرام لا تقع في الحرام يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يجب أ ن يكون بينك وبين الحلال ح ر الحرام م مسافة من ا ل ل على الحدوة على ا مسافة ما تجافش يكون فيه、مسافة. يعني ي تجافش خطة كده ل لا لا ب ط ادي س ا ادي ف ة مسافه ة وإحنا ع من الحلال م ده في إقامة ا تنبيه وبعدين إقامة. كل ده تقديم للايه تقديم للفعل تنبيه وتقديم للفعل حياتك كلها م ر س و م ة ب ه ذ ه ا ل ك ا ف ي ة فالواجب أ ن نعلمها ونترسمها ونسير عليها أ ل ا ان حمى الله محارمه وكل ده كل هذا مختصر في ع ب ا ر ة و ا ح د ة أ ل ا وان في الجسد ايه هي دي المصيبه مضغه وكلمه مضغه شو أ ن ت ما تقدمت لحمه ت ن ض و خ ه كده اسمها مضغه أ و القلب كالجسد مضغه إ ذ ا صلحت صلح الجسد و إ ذ ا فسدت فسد, فسد الجسد ق ض ي ة خ ط ي ر ة كان ا ل أ س و ه والقدوه صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون الورع كان يجوع حتى يربط حجرين على بطنه من الجوع يضيق البطن لما ت س ي ب البطن واسع كده الهاو يدخلها بالجوع تحس بالجوع لكن لما تلصقها ب ع ض ه ا ببعض يذكر بعض ه ا ب ح ج ر ي ن قفلت يعني ا ل م س ا ل ة قفلتها خالص يبقى تصبرك شويه حتى ياتي الطهاه وهو ذا الجوع صلى الله عليه وسلم وجد تمره في بيتي مشي كده تمره ت تحت رجله فرفعها ونظر إ ل ي ه ا د ه ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن يتصبر بها ش و ي ة لحد م الى إ أ ن ي أ ت ي الخير يعني قال والله ل و ل أ ن ي أ خ ش ى أ ن تكوني من تمر الصدقه ا ت عنده في ل يعني ا ك و ن هذه ا ل ت م من تمر ر فرفعها ة السبق وهو جائع صلى الله عليه وسلم يضرب ه وسلم ي المثل يبين ويوضح يقول لك يا عم ده تمر ولا تجيب ده عندك ده عندك انت ده م س أ ل ة خ ط ي ر ة يا اخوان والله ذ ه ب في سير اعلام ل النبلاء في ت ر ج م ة علي ا بن معبد وده كان عالم قال كريت بيتا وجلست اكتب ط وطبعا ل الليل و ل ك ت ا ب ة عندهم بالحبر ويكتب البوصل اللي بيبيل الحبر ويكتب طبعا ما ت م و د ش تشيل الورق ترفعه لانه هي سيبوز ويبوش كله على بعضه فهو ي س ت ن ى لما يجف ي كانوا ب يستعينوا على جفاف الحبر اللي بوعر بوعر على ا ل ش ا ر ا ل ص ف ح ة ببعض التراب ينفخ غبار التراب كده عليه يجمي يعني يشرب الحبر وقوم يجف قال كتبت كتابا في هذا البيت فاردت ان اتربه أ خ ذ من الجدار بعض التراب لكي يجف ع ا و ز أ ش ي ل ورق في ايدي ل ووضعه ق فوجه على بعضه يبقى انتهت الكتابه فقلت سبحان الله هذا بيت أ ن ا كريته أ ن ا ماجره يعني وخلي بالك التاجير هنا خطا لغوي ة التاجير ي ه للناس و ا ل أ ف ر ا د انا أ ج ر ت رجل لكن ك ر ي ت بيت ك ر ي ت سياره هذا الاخطاء ا ل ش ن ي ع ة اللي احنا عاشينها ا ا سي... ل ح ا ه ا ل ح ر ا ل م ف ص ر ا ت و ط ا ئ ر ة ي ب د أ ا ل ل غ ة من باب أ و ل ى فيقول ك ر ي ت ه بيتا احنا بنقول أ ج ر ن ا بيت هذا خ ط أ ل غ ة التاجير ب يبقى ل أ ف ر ا د أ ج ر ت ه ا ن ف ا ر أ و أ ف ر ا د أ ج ر ت و ه م هذه الاجاره وحديث الرجل صاحب الابل اللي ترك إ ب ل ه ومشى للرجل اللي أ ج ر ه ا ل حديث واضح ويذكر الكلام بوضوح و ز ي ك طلب ا العلم لابد أ ن يكون كالصقر يعني مش تقدر كلمه مشفقه لازم اشوف المعاني معناها إ ي ه وجايه منين ا ل ك ر ي ت بيتا وكتبت كتابا فاردت أ ن أ خ ذ بعض التراب ب من ا ح الحيطة ي يعني يهرش ط كده ن ز ل شوية ت ي و من يحطها الايه الكتابة على على تجوم ت يعرف يلمه الحيطه ج ه يعني هاجوة صاران ط أكتب وكمل باجئة ا ل ة مستنى ما ينشف كمان ينشف يعني ده تعب يعني شوي فقلت له هذا بيت كراء أ ن ا كريه ه ما أقدرش أعمل أقدرش د ك الشيطان طبعا معروف انه مش هيسيبك س ي ل ا ح ظ ة من الحضيض يقول لك لا واي شيء من هذا التراب تراب ع حيطة ا ت انت... في الحيطه فيها ي انت ك ل ة وجامل شوية و و التراب ح ط م نفخهم على على الكتاب طبعا الكلام مهم لان و إ ل ا الذهبي م ا ك ا ن جاؤوا فسيرى ع ل ى م ن الولاء لكن فذ م ا ب ي ح ط ش فيه الى الدره ة قال و ل يحط ا فطردته ثم نمت فلما نمت ف ر أ ي ت رؤيا رجل جاءني واقفا قال اعلم يا عبد الله بن معبد أ ن ك ستجد يوما يقال لك وما قدر قليل من التراب ما قال د ر قليل من ت ر ا ا ب ق له خلي بالك وطبعا ل أ ن ه ق ر ي ل ص ي ب وربنا ا ر ا ض ي ان يذكره وينذره قال اعلم يا عبد الله بن معبد أ ن ك سياتيك يوما تقف أ م ا م الله تعالى يقول لك وما شيء قليل من التراب هيعمل إيه يعني مفزوعة فقمت مفزوعة قال يؤثر بإيه تخيل يحاسب عمين ي ب على ق ل م التراب وانت بتاكل المراس ف د د ي ج ا ر ي ط رب ما عندك كرع ضرائب بتحاسب تراب قليل من التراب النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحسن في ثميه ث م ر ة ف أ خ ذ ه ا من ث م ي ويقول له كخ كخ أ م ا تعلم انه لا يحل ل آ ل محمد أ ك ل مالي صدقه و أ خ ر ج ه من ف ن ه ولك عم د ع ي ر لا تسيبه ه و أ ن ت م محبكين مسائل لكده هو أ ن ت م ح ب ك ي مثالي لكده أ وادي ل و إ ح ن ا ف وادي أ ن ت لابد أ ن تتقي الشبهات ان خير دينكم الورع وإذا قال سفيان قال سوفيان, سوفيان. درهم ورع خير عندي م ن أ ن ت م تصدق ب أ ل ف د ر ه م أ ت و ر ع عن درهم حرام هذا خير لي من أ ن اتصدق ب أ ل ف درهم ل أ ن الورع رتبه ة رتبة بيقول الناس الخيم ل خ ي ش ابن تامية كذا حاجة يعملها وطبعا للإمام ب يعني شيخي أفعل أعزو يعني كده رتبه ب ا ل ل والتلميذ م ي ط ع نعمة ا التلميذ كام بيقول ي ش خ ا ع م ل ي ن جعلين ا و ل ناكل نعملوا、كدا. قال أصحاب الرتب العالية لا يفعلون ي ن أصحاب كده ذلك يا له من كلام ي اصحاب أ الرتب ا ل ع ا ل ي ة ما يعملوش الحاجات أ ن يترك الحلال حتى لا يلام عليه يترك الحلال أ ص ح ا ب الرتب ا ل ع ا ل ي ة لا يدخلون أ ن ف س ه م في النوم ماحدش الامه اللي بيحافظ على ا ر ب ه بتاعته ما يعملش الحاجات دي الكثير من الحلال ملاحظه عموم الناس ولكن لاهل العلم أ و اهل التقوى او أ ص ح ا ب الرتب لا يباح له أ و ع ى تقول لك ك ل ه حلال أ ن ا أ ف ع ل ه اقول لك لا هذا ليس لك ولا تعليم ش ر ن ا ل إ س ل ا م لتلميذه اصحاب الرتب ا ل ع ا ل ي ة لا يفعلون ذلك رحمه الله تعالى تكهن في الجاهليه وكان ابو بكر دائما ي س أ ل من أ ي ن ي ك ل كل م ا ج ب و أ ك ل أ ك ل ده منين ل أ ك ل دمني ن عمري بن عبد القيس اخذ منه هذا امتنع عن ا ل أ ك ل والشرب كطم الجبل ولقحت من المعيز أ و الابل أ و الغنم ي ق و ل لها يا أ م ي من أ ي ن هذا اللبن ب ج ب ه منين قال يا أ بني من ش ا ب جيراننا ج ي ر اللي ن ن ا ا فاحنا دل الشاب بتاعتهم فاجبناه منهم قال حلال معا. قال معا هل س أ ل ت ه م من أ ي ن رعيت اهلا وكم موضوعا ت وانت ما س أ ل ت ه م ش ي هي راعت من اين المعزه بتاعتهم دية هذا الإنسان الورع هذا هو ذ ا ه الورع هذا هو المستوى العالي كما قالت ع ا ئ ش ة إ ن خير دينكم الورع وقال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه جلساء الله غدا يوم ا ل ق ي ا م ة أ ه ل الورع لانهم اهل الرتب ا ل ع ا ل ي ة اصحاب الرتب العاليه ة دل ل ل جوة ا تعالى ضغطوا على انفسهم وعلى شهواتهم وكضموها وكانوا على المستوى الراقي الذي يعملون به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن و اعبد الناس ورعا تكون أعبد الناس هو ما يعرف ما يدخل في جوفه من حال أ و حرام ي س أ ل لاخذ منين جه ي منين كالاحمد بن حنبل ي س أ ل ج ب ت ا ل خبز منين ده عندنا دقيق قطيب ب أ ي خشب و ب أ ي وقود خبستموه خبستوه بيه جبين النار منين الله ده عامل زبيب حساب ا ل د و ل ة ده كل رغيف ب ي س أ ل عليه أ س ئ ل ه و تقص أ ب و سلمان الدوراني عاود السواح معدل على ال... الحقول في بغداد على ل ا وفي ب ق و ل ب غ ل ا د و ا ك من ا ل ب ت ا ع د ي و ه و ب ن غ د ا قال ايجا له ل وفي ه هذه قال تجف وثم تحمل وثم ك و ا ق و د و ت ف ع ب ا ل د ر ا ه ما ت ج ي ب ش د ب ب ت ا د وفي ن ا د ا ن ن س ا د م ا غ ه ف ي بغداد ن ن ع ه يقضه ارسم حياتك على هذا المنهاج وعلى هذا ا ل هذه الرتب ا ل ع ا ل ي ة إ ن اردت ان تحسن رتبا ع ا ل ي ة في ا ل ج ن ة ورتبا ع ا ل ي ة في العلم أ ن تكون مميزا في علمك وفي تعليمك وفي أ د ا ئ ك يأكل هذه آه الرتب الورع رتب و يعرف أين ي من د ق في م ا ك ل ويسأل ه وفي مشربه عملة س أ ئ ل طويلة ة وعريضة ل م ا اختلطت المشارف في بغداد وفي الكوفه ة كانوا يشربوا النبيز وعطيق وإلى وا وا الطمر ر آ خ كان عمري بن عبد القيس لا يشرب أ ب د ا شرابا جاءت ثلاثين س ن ة لا يشرب الا لبن سنة من عمره ل او يشرب لبا إلا أ عسل أ و ماء ا ب ع العصاير و ا ل أ ش ر ب اللي ي ب ع ه ا دي ل ا دخائل ل ت لا يخشى أ ن يكون فيها مسكر حبس نفسه على العسل واللب والماء ورا ء ناس بتخاف من ربنا الواقع انت بيقوله الأكل جيبت منين ده بعد مكاله ما سهلتنيش المراد مو لازم ا ل ط و ب ة تقع في المعطوبه ن ع مليت حظونا كده قالوا من جايبه قالوا كنت تكهنت في ا ل ج ا ه ل ي ة ج م ا ع ة عاوزين يعني ارجيهم ولا بعرف ح ا ج ة ولا بفهم شي ء جاهل جهول بيستعبط يعني بيمسح الناس عشان يقول العيش حرام فقلت لهم انا بعرف ارجي و بعرف يعني اشوف الاثر و وب... المهم قدر الرجل هو بتكهن له يعني اصابته ا ل ع ا ف ي ة كده وقال ويعني ت ف ق ت م و ه على جوع الجوع ذا كان يعني ش و ي ة لبن و ش و ي ة ا ق ط وكذا فدهوله ف ح ط و ا ق د و ر و ق ف ا ك ل فاوكله ج ا ن ك ل سريع يقولوا م ا س أ ل ت ليش قالوا لا م ا س أ ل ت ك ش و هو جيب من ي قالوا كذا قالت اكل حرام فظل يضع اصبعه و في فمي ويتقيا ويتقيا ويتقيا حتى ملاوا له قسط ماء ويشرب ويتقيا يملأ مائته ماء و قالوا ي ما خلاص ك ف ا ي عليك كده انت عملت جهدك قال والله لو لم ت خ ر إ ل ا ب ن ف س ه و ا خ ر ج ت ه أ ي ه م ا جسد النبت من حرام فالنار اولى دي النار أ و ل ى دي احنا مش م خايفين من النار ما ب نقدرش ا ل م س أ ل ة دي بناكل الفنادير وناكل الاراضي وناكل ك ل أ و ن أ م و ا ل ن ا بينا بالباطل و ن ض ل بها للحكام بهذا بغير إ ذ ن أ ح د نتصرف في أ م و ا ل الناس وحاجات الناس بدون إ ذ ن ه م هذه م س أ ل ة خ ط ي ر ة في حسنها ورع ما نخفش من ربنا أ ص ل ا ربنا يقول و ا اتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله ه ت ع م ل ي في اليوم ده يوم صعب و د ي آ خ ر آ ي ا ت نزولا ترجعون فيه إ ل ى الله ت ق ف أ م ا م مجزا كول هذا و بكر وهذا عمر أ ي ض ا كلهم كل بهذه الكثير ولعلي ذكرت لكم أ ن الوزير ا ل م ا ل ي ة في عهد عمر و هو ب ي ك ن س ا ل خ ز ا ن ة فلادا د ر ه ا ب ل ق ى د ي ر ه م واجه طبعا ا ل خ ز ن ة والفلوس الاريحه و ل ج ا ي ة واجه ديرها جنيي ه عن ي نص ج ن ي ه ربع وفلوس الالبال و ر ق ه و ب ي ئ ك ه السلاجه فكان ابن عمر واجب قالوا خ ذ ي ا كل الزرهم ده و ظ ي جيب ل ه ا ي ا ج ة شيء بسيطي ي ع ن ي فذهب ابن عمر لهذه أ وقال له منين ا ما وقعت عليه ابن ا ل ص ر ف هو يصرف نعم لا يصرف على ا ذ ن الحاكم هو اللي بيوقع التوقيع ا ل أ خ ي ر كيف اعتكره درهم قال له علي ابن معيقيه الوزير بتاعه وزير المخابرات ه ا ت ل ا ل و ل د ت ع ا ل ا ي ت له الدرهم لابني كيف يا معيقين افعلتم معك انا مكروها قالوا ابدا انا ظلمتك بحاجه قالوا لا قال كيف تجعل ا م ة محمد بجميعها اخصام لي في هذا الدرهم ده من ا ل خ ز ا ن ة ا ل ع ا م ة ده غيور ا م ا ا ل ح ر م ي ا ل ك ب ا راحوا فينها يعملوا ي ه ده درهم عمر مش ع ا ر ف ينام من درهم ب ي ق و ل ا ج ع ل ا ل أ م ة ك ل ه ا ل ا م ا ت ل ي ح ظ بهذا الدرهم يوم عاقب و ع ط ا ه درهما من مالك قال له اياك أ ن تفعل ذلك هذه م ص ي ب ة ولذلك ق ل ة العلم و ق ل ة الوعظ و ق ل ة التعليم جعل الناس ب تتصرف في ا ل أ م و ا ل ا ل ع ا م ة تصرف غريب وعجيب يقول يعني عاوزون لك نعمل مثلاً يعني مشيات في الطريق كده المركز كده في وطوب ونتهن ا ل ت ل ط و ا ر وكده ده م د ا ف ه ا ر د ا مش م د ا ف ه ده ل م د ا ف دا ا م ل ا ل مسلمين م ا ل ا ل مسلمين مايندعينش ما بيه كده ويتعامل بيه طب ف الارض لو تعلمنا الورع ويكون الحاكم و ا ي ع ا ل ا م و ل ما تنفقش في هذا التهريب أ ق و ا س مصر و ز ي ن ة وزيطه ا ل أ ي ز ا ر هذه أ م و ا ل المسلمين عمر يخشى من درهم ل أ ن ه ا امه ا ج ت ر ط ت على الشبهات واشترطت على الحرام استهونا هذا ا ل أ م ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله م س أ ل ة خ ط ي ر ة ل ل غ ا ي ة أ ن ت كطالب علم أ و عالم أ و ذكر ايضا كل ذلك استهونته شيء بسيط لما احمد وجد و ر ق ة مكتوب فيها علم حديث, كام حديث ف أ و ل ما نصر قال صلى الله عليه وسلم ج ي ء مغمض و ح ط ى ت ط و ي ل ورقه برده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تجرأه قال لم يؤذن لي صاحبه الله أ ك ب ر ص ا ح ب ه مش ادل كيف أ ق ر ا ولا ميؤذن لي حتى أ ع ط ي ه لصاحبه واذا اذن لي أ ق ر أ هي قلت و يا عم شيخ صعبت المسائل هي أ ص ل ا صعب أ ن ا ما صعبت الشيء المسائل هي في غ ا ي ة ا ل ص ع و ب ة والله م اشوف عبد الله بن المبارك لما حضر درس الحديث في دمشق والقلم بتاعه م ك س ر فاستعار جلم من رات جنبه ودين الجلم اللي معاه وانتهى الدرس وحط الجلم في ج ي ر ه ومشى وسافر راح مره في افغانستان شوف فين اول ما وصل مره ب ي ح ط حاجته ا و ع ز ا ل ه ا ل ر ق الجلم بتاعته سبحان الله ن س ي ت قلم الرجل ما أ ع ط ي ت ه إ ي ا ه و ب د أ يرحل الرحلتان ة ي وركب المسافه ث ا ن ي ر ج ح ه حتى يرجع لرجل القلم يا عم دويله دا بكم ش ي ل دا ح ا ج ة متسويش ا بل مش مره اميش ت س ك ا ر ي الطيران يجيبي جلام للعالم كله ل عشان أ س ف ا ل ر طيران من افغانستان لدمشق أ ش ت ر ي جلام للعالم كله مكتبات العالم كله قال لابد لا أ ن ارجعه له ولذلك كانوا ائمه ة هذا الدقيق من رمعه هذا في ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ ش ي ا ء ومابالك في ا ل أ ق و ا ل ورع دقيق جدا وطبعا ل ل ه غروه ودائما ي ن ابن المبارك أ ب و ه ابو عبد الله بن المبارك رجل مبارك هو مبارك اسم على م س م ى و د ذ ا كان شغال في بستان ف ا ك ه ة فجاء سيده يوما يقول يا مبارك اعطيني رمانه فجاب له رمانه صاحب البستان ل ج ا ه مره يقول يا اخي اقول لك ه ا ل ب س ت ا ن بتاعي ومن اجي اشق على الغيط يعني ش ا ط ر ج علينا ك ي د ح ن ا ي ع ن ي ج ي ن نتفسح في الغيط اقول لك اكل رمانه جبلي ي و ا ح د ة رمانه ح م ض ة ميزه قال له اعتذر إ ل ي ه جاب له و ا ح د ة ت ا ن ي ه لجاها اشد مزازه ي ع ن ي ه ا تتعمد الكلام لا يبدو انك أنت أنه يعني ان أنا مش ع ج ب ك قال يعطيني رمانة قال حلوة سيدي لم أ ت ذ و ق هذا الرمان فلا أ ع ر ف الحلم الملحوم قال لها ي طبخ السم يضيق ولو ب ي د و ق سم ده لازم ه ي ض و ق بقى انت عايش في المرتع البستان ده كله ا ل ح د ا ئ ق دي كلها ولم تذق منها و ا ح د ة قال والله لا أ ن ت لم ت أ ذ ن لي أ ن ت أ ذ ن ت لي قال لا قال خلاص ما أ ع ر ف الحل و م ا الحرم قال لا ده موضوع كبير بقى دا احنا نشوف بقى دا ايه لا ي م ت ر ب و ل ولا ش ي ن بيت واخد بالك ولا امن ا ل د ا خ ل ي يفحش شوف ا ل كلامك صح ولا غلط و ق ا د يطوف ويطوف العمال ما ومقطوفه ج د ر ا من البستان فعلا صحيح وراه عجيب وصادق ر و ا ل ر ج ل دا كان عنده بنت و ا ح د ة وطبعا ملياردير و ا ر كتير ض و ع ز ب وشغل والخطاب كساره وعتبت بابه ومش عارف يجول بنته الميه وامراته جلقانه البنت هتكبر ا وترد ا ن ت كل شوية ترد الناس دا ل و ة و د ه قاضي و د ه عفريت ودا ه ل لا, لا لا روح قال لها لقيت خطيب لبنتي ولقيته قال لقيته ا ل د ه بعد مسار يقول ه يا مبارك أ ن ا عندي بنت وتعبت كل يوم يجي خطيب أ ج و ز ه ا ل م ن يا مبارك لما ت أ ك د من دينه وده ب يبين هذا السيد الفارسي أ ن إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ذا دين فالدين مرتبط بالعقل يبقى م ع ه عقل إ ذ ا كان مستوى عالي في الورع والدين يبقى مستوى في العقل عالي غير المتدين مخبوط بيفكر في السرقه و ز ي ا د ة الدخل ويفكر عاوز ي أ ك ل لحمه عاوز يشرب شربه عاوز ي س ر ك كده عاوز يجيب كده عاوز يشتري في سياره عاوز يبني فوق يرعلي تحت ينزل ع ل ي ي تحت دماغه مشغول ده صاحب دنيا معندوش ا عقل يفكر فيه ولكن ده صاحب دين يبقى عقله مجموع تماما الى ديني يقول ه يا مبارك قلي ا ل م س أ ل ة ديه ا ح ل ا ل اشكال ده ايه قال سيدي اليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب يزوجون للحاسب وهذه ا ل أ م ة تزوج للدين فاختر ل ن ف س ه يعني حطلوا ا ل ب ض ا ع ة كلها قدامها على الترابيزه جاءوا ل والمساره لكذا والعرب قوم العرب ي عندهم ي ع ن الحسب ا والنسب والشرف ولكن هذه ا ل أ م ة أ م ة محمد تزوج للدين قال إ ذ ن أ ز و ج الدين ف ر ح ل امراته وجالها زوجتها المبارك هذا العبد ا ل أ س و ء العبد ل ي شغال عندنا في الغيث قال لها لا هو د ه ف ز و ج و ا هذه ا ل ا ب ن ة ا ل ك ر ي م ة ا ل م ب ا ر ك ة ف أ ن ج م منها إ م ا م الدنيا وعلم ا ل أ ع ل ا ء عبد الله ا ل مبارك أ ل ل النطفه ا ل ص ح ي ح ة ا ل س ل ي م ة و أ ك ل الحلال ماذا يسمع ينجب العلماء انت بقول تقول لك ع يبقى ق عالف ا كل حلال هيبقى ايه عالف من وكل ه حلال ق ا ن عندك ورع طب حرام. أيوة حرام. لهذا و و ق ق ت ت ل انت ابنى وتابنى ابنى فريق حرام حرام ايه ه ل من فعل ا ل ل ق م ة الحرامه التي كسبتها الغش في البيع والشراء قولها يقولك يبقى والله هو في السوق للامام ده ما نسانيه ما احمد بغشش هجيبك تغش في ولدى واحد يعني صاحب دين كده و ي علامات ن ي ع الورع ب ا ي ن عليه ب يقول له أ ي ه ا المر هل تمسح ا ل ك ف ة قبل أ ن ت ب ي ع بكمك قال وامسحها ليه قال لا ما م م س ح ه ا ش قال فويل ه ل ل م ت ط ف ي ن تطفيف ماذا افعل الجب ج ب ا الجب والميزانه مضبوط قال له تمسح ا ل ك ف ة ك م ك قبل ما ت ح ط ا ل أ ش ي ا ء عليه قال له لا ق ا ل ب اذن فوايله للمتصفين اي تصفيف قال له الدنيا مش ه و ى رايح جاي و ا ل ه و ا ب يشيل الريح ويحطها فقد يكون هذا الغبار يوضع على ا ل ك ف ة قال له هكذا لابد ان تمسح ك ف ة الميزان بدراعك بكمك بي بكمه يمسح ا ل ض ي ا الكفة حتى التراب تراب الطريق وغبار الجو هذا حرام هذا ليس من الورع هتقول الله يا عم الشيخ انت فيه ده بتاعه كده هو انت تحت、الحمة. تحت بيتواعده قوله هيوزن كيلو وين وربنا بيقوله وين الشيخ الحمة الطب الناحية اللي يا فيها رابع ما بيجيب في بيسردك للمطففين عم من لبقى ومعنى انك ؤ م ن بالغيب تعيش تؤمن موت أن هناك موت وهناك جنة وهناك نار يجب أن تؤمن بالغيب ن أنك ى ت ع بالطول ب ر والعرض يبقى أ ن ت لا تؤمن بالغيب غير مصدق بهذا الغيب في شك عندك في الغيب و إ ن لو امنت بالغيب حق ا ل إ ي م ا ن أ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه ستروح منه فيه هذا واجب عليك ولذلك هذا الموضوع كما قلت ما هي ع و ا س يعني م و ض و ع كبير جدا يعني ع كان ا وقت يعني و أ ط و ل من هذا وأن مجد لا ن ه ا ي ة لها ولا حدود كما قلت لك في أ ض ع ف ا ل إ م ا م أ ب و الدرداء رضي الله ت عنه ا ل ى ع كان عنده جمل اسمه ا ل د م و ن كانوا بيسموا الحيوانات أ س م ا ء ز ي ن ا ق ة الناس هم ا ل ق ص و ا ء والحمار ب ت ا ع اسمه دلدل كانت كل ح ا ج ة لها أ س م ا ء مش قولوا حتى البجره ا حتى ا ل ج ا م و س ة أ ي ج ا م و س ة او اي بجره س ت س م ي ه هي السنه كده الحمار س م ي ه قول الاسمر ل ا ح م ر ل ا ب ي ض بقي انت منين أ ن ت في القرن الواحد و ع ش ر ي ن أ ن ت مسحت التاريخ كله كان الجمل اسمه الدموم ب ت ك ن ي ب و ل لك ان يكون هناك افضل من ا ل ان يكون هناك افضل من ي ج م ل ك و هناك افضل من ي اجل ان يكون هناك افضل من ا ان يكون هناك افضل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ا ي ك ا ل ج م ل ان ي ش ي ن ه على قدر م ا ك ان ي ح م ل ه ن ا افضل من اجل ان ي و ا ك ف ض ل م ا ء ل ان يكون ه ا ل من ا ج ان و ن ه ا ك افضل م ل هو آ خ ر ستقسم راسها معه ج ا ل ه س و له الجمل فوقفوا له الجمل قدام ستكلم الجمل ه ا ق و ل لك لا الجمال ا ل س ن ي ن دول دماغهم بين راح ولا دماغهم طق اقول لك انتظر انتظرنا في عرصات ا ل ق ي ا م ة ونحن ه ن ق و ل لك ايه اللي حصل بين دماغنا ودماغك فلما القفوه قال يا د م و ن اشهد لي عند ربك ما اجعتك وما عطشتك وما حملت عليك ما لا تطيق فلا تشكيني لربك لا تشكيني لربك الفلاحين بيعملوا البهاج اللي يضربها واللي يعور عينها واللي, يخبط واللي فوق ما تطيق يحملها فوق الحملة يضربها يفتصها عينها ما تشكيني شو في يعور بيشير تطيق ويركب كمان فوق فوق يا أ س ت ا ذ ه ت ج د في ة يوم القيامه و الحمار ده هو نفسه ستجد ف معك يوم القيامه و نفسه اول ما يطلع في العرض يوم القيامه ا ك اه اتاكي الموت اتاكي、أوه. انت اتاكي هو ايه هيشكي هيرفعها انت أن تكون تتاكي حتى تتاكي راك شاكو هيرفعها في الدابة في البهينة اعمل لو لو الورع الله الدابة راكو شاكو ان راخر غارع فيها وده واجب عليه فكل صغير وكبير أخي ا ل كبير لا بد أ ن تتعلمه و أ ن تعيش فيه في بشر الحافي إ م ا م الورع على مستوى الدنيا وده صنه أ ح م د كان له أ خ و ا ت و أ خ و ا ت بشر الحافي تعلموا الورع من أ خ و ه كما يقول الشاعر وكل و ن ي ن ينضح بما فيه ينضح ما يبقى إ م ا م في الورع وكل اللي في البيت في نفس المستوى والذي يقول لك المعارسة الصلاة والسلام يظهر بذات الدين تربت يده ياللي مش ت ل ا ق ي ه ا خ ا ئ ن ه ولا ح ر ا م ي ة ولا ك ذ ا ب ة ولا بتوجع بين الناس ده ص و ر ة من البيت اللي هي فيه ص و ر ة تبقي الاصل بتحكي ا ل ص و ر ة ولذلك يعني وقاره و فليتنافس ي ذ ك ف ل المتنافسون ده ن ا ا ل م ن ا ف س ة تكون هنا وكان البشر الحافي غزال يعني بيكسب قوته من إليه من غزل الصوف وعلم اخواته غزل الصوف يعني حتى إ ذ ا مات يتكففن ع ن ي ي ما يتكففنا الناس ا و ل ا ي ع ن ي ي س أ ل ن الناس ا ي ع ن يكفينا ي انفسهن بانفسهن فمات ب ش رحمه ر الله تعالى وبقى إ خ و ا ت ه البنات النهار ما بيكفرهمش في الغزل شو ب ج ا ثوب غير ه هوت ا ن ت عاوز ت غ ز ل ه ياخد جديه وطوب ثمن و ي ا بعد ما ت خ ل ص و ا غزل ثمن و ي ا و انت عاوز تاكل و وغيره ب غيره ع و ز ت عيش موضوع طويل والغزل طبعا م و و ض عاوز صبره وياخد وقت طويل فاليوم ما بيكفيش فعاوزين يغزلوا ي في الليل الليل طبعا مافيش ك ه ر ب ا ما ع ن د ه م ش ك ه ر ب ا دا الليل عندهم يعني ليه اذا الشمس غابت يبقى ليل خلاص دا اسمه ليه احيانا بقى بيجي السلطان او الملك والحرس والتشريفه بقى بتلاقي الموتسيكلات والعربيات والزيطه والنور بقى شغال جاي للشارع تاخد لك يعني قول ساعتين ث ل ا ث ة النور في الشارع جاي على ما يعد الملك قال والله و ا د ه ف ر ص ة ط ي ب ة نحن في مكان مكان كل يوم ا ل أ م ي ر بيعد منا احنا نقعد بقى ي خ اول ما يعد ا ل أ م ي ر نقعد نغزل في الفتره ديال ا ل س ا ع ة ولا ساعتين على ما يعد الشارع نغزل الصوف ف ي ه لكن بس هذا النور ليس لنا ده مش حقنا فارسلوا ر س ا ل ة للامام ا ل م د لو وصله ب ش ر ا ل ح ا ف ي في الورع يقولوا يا إ م ا م هل يجوز لنا أ ن نغزل الصوف في نور السلطان يعني سلطان هو م ع د و ا ل ن و ر ا ل ل ي م ع د د ه ممكن نقعد ن ر ز ل ش و ي ة فيه شوف و ا ل ن ا س الشريفه اللي بتاكل عيش بمعركه ا يعني عاوز يستغل لاي نور ف ا ل إ م ا م أ ح م د عاوز يشوف مين الناس دي السؤال ده ج ن ي ن ده سؤال غريب ده ما يشغل من مكانها طويل في الالتزام و ا ل ت ق و قال من أ ن ت ن يرحمكن الله انتم مين قالوا نحن إ خ و ة بشر الحافي فبكى احمد قال من يوتا كنا يخوض الورع الصادق هو دا البيت ا ا ل ل ي ب يطلع ورع صادق ورع صادق مش ورع كاذب مش بيمثله ل أ ن ب ي ت كان صحبه ا صادق ولذلك لا يستطيع بنور السلطان كان ا ل سفيان الثوري ودائما اهل الورع في زمني استاذ يدخل الحرم ما يشربش من الماء يقول له اشرب ج ل ا ل لا ل ك ي ز ا ن ده بتاعت السلطان والسلطان اغتصب المال ضرائب من الناس ومن امواله اذا لقيت ك و ب ا ي ة من البيت اشرب بها انا لكن الكيزان والكلام ده بتاع السلطان مش ه ش ر ب منه ايه الورع الهائل د ه يا عم بميه زمزم والدنيا كلها بتشرب وكله بيكرع قال لك لا ك ي ز ا ن بتاعت السلطان ولا يصلح لي ان افعل ذلك كان مطلوب القبض عليه في يوم من الايام فهرب ي ه ر ب ازاي بقي اشتغل في حقل اشتغل الكاره نفسه اجر نفسه في في بستان نخل رطب جميل وكان في ا ل ك و ف ة هرب ل ل ب ص ر ة ويخدم ب بقى البستان ويزرع ع م ا ل ب ويمل ويحصد وينجي البلح و خ د م ة ا ل م خ ل فجم ج م ا ع ة من ا ل ك و ف ة يزور صاحب البستان فصاحب البستان ده راجل ومعرفش من ي اللي شغال عنده ده ما يعرفش من سفان الثوري ده امام الدنيا ده رئيس العالم وشغال عنده وما ع ر ف و ش بيقولوا ه ط ل ن ا بعض البوسري وبعض التمر والرطب فاحطلهم و ا ل أ ك ل و قدامه وقاعدوا ي أ ك ل ف ج ا ء واحد ب ج ى منهم بقى جماعه من المطرفين فيعني بي... يتهتك على هذا العامل شغال ب ج ى ومتعفر و... وطبعا د ه سفيان مشوفش شجع ولما تجيب أ ف ن د ي مشوفش شجع و ت ش غ ل ش و ي ة بيبان عليه ب ت ا ع ب وانه مش صاحب سمعه بيبان عليهم متهان و م ب ه د ي فطبعا منظره كان لافت للنظر فالمطرب ي قالوا و ل ن ت ا هنا ايهما من الكوفة قال قال ا له افضل تمر ا ل ك و ف ة ولا تمر ا ل ب ص ر ة قال والله لم ا د ق تمر ا ل ب ص ر ة من هطش حكم لك قال افن ايها الكذاب الكلاب في ا ل ب ص ر ة شبعت بالطب وانت تقول لما تذوقك الكلاب شابع البطل و ن ت ت ق و ل لما تذوقه قال لم ي أ ذ ن ل ي صاحب البستان بذلك وتركه ه م طبعا ب ن ق ش و ا بعض في ا ل م س ا ل ة وخد هدومه وفر لأن طبعا لبعض في المسألة هيوصلوا لمين صاحب المسألة البستان بيقول له الرجل الذي يعمل طبعا صاحب صاحب صاحبك عندك هيجاد هم فهدي في دي ما أ ك ل من هذا البستان ي قال و ل لي م دقتوش و ا لك ه قال لا ذلك قال لا أ ي ن هو قال فر قال أ د ر ك ه تبا لك أ د ر ك ه إ ن ه ص ف ي ا ن الثوري ولو أ د ر ك ت ه و س ل م ت للحاكم هتاخد مئه الف ضحك ن ض ب ك ن لما قاله هو مين ده من ده النفر ش غ ل ع اللي شغال عندك مكاسب البلح قال لا لا لا لا, لا. هو راح فين هاته هو فين طبعا هذه ا ل م س أ ل ة لا تكون إ ل ا ل أ ه ل العلم الكبار يعني الورع الدقيق الورع هذا ه ذ المستوى ا ده عنوان ل أ ه ل العلم الكبار للناس اللي انخرطوا في في ا ل إ س ل ا م وصاروا ا وانخوخوا ن خ خ و خلطوا به ب أ ش ب ه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قالوا ب اجري الحج ب قال من هو قال هذا سفيان ا ل س و ر ي انت لو ق مسكته السلطان ق ا ء له يكبر عليه ب م ئ ة أ ل ف أ ي ا م الحجاج و أ ي ا م و أ ي ا م و أ ي ا م موضوع علمني والله لا ينتهي و ف ا ئ د الحديث طبعا لما أ ش اذكرها الانسان لان ا ل م س أ ل ة خ ا ط ي ر ة جدا وتحسبون و ه ي وهو عند الله عظيم والله عظيم أ ي ه ا الناس يعني ا ل م س أ ل ة في غايه ا ل ص ع و ب ة يعني ا ل إ ن س ا ن بعض الناس كان ب يروي حدائقه بالماء ويتكلف هذا الماء وجيل ء ا ب ا ر بتاعه ب ي ا خ ل ع ا ز يشرب مرعى ل المايودا ء يشرب ف ض ر ب ه و ز ج ر ه ب ي ق و ل ه ي ا ع م ج م ل ع ا ز يشرب قال هذا ما ء دفع في ه ث م ن ف ك ي ف ي س ق ي ه من مال بدون ايد هذا لا يجوز ولا ي ل ي ق يسرق كريم م ن ا ه ز ب ي ه من هندي ت خ ي ل م ت م ع ن د ا ل بين ا ب ت ا ك ب د ج ر ك وحم ا د ش غ ل ع ا ل م ك ن ه في ا ل غ ي ف وجورك ومتابعتشر ب و ل ا ح ا ج ة ولا ك و ي تا ح ا ج ة وانتم ت ف ك ر و ا في مسائل بالشكل ي ه ق و لم ك لو ت ف ك ر ت ش بالشكل ده لانك ذهبتم لا تدخلوك من هنا من د ل و ق ت اذا كنتم ا ب ت ف ك ر ش بالكثير ا ن ا ب ق و ل لك على هديه اوعى تروح ا ل ت ر ب ة قلهم و ي ر م و ك في اي حته اوعى تروح هناك الموضوع صعب جدا بهذه الكثير ستحاسب والله بهذه الكافية بهذه بالدقيق والصغير وتخيل لو ان المجتمع المسلم التزم بهذا المستوى العالي من الورع هتلاقي إ ن س ا ن ي أ ك ل حد هل انسان يطفف في الميزان ه ي ي ش هتلاقي واحد ي ا م من ا ل حد و ج ي ج ا ل ب الحد على جار وخطين ث ل ا ث ة يمكن يجيب له أ ر د ا ب برز يطعم عياله حرام ما انتش مكسوف ما ا ن تبقى ش مكسوف ت طويل عريض ضخم وتوكل عيالك حرام بو الخط اللي انت ويلك ا ه ي م س ك و ا في حندى ا كوميدي م إ ذ ا د خ ل و ه ج م ي ق و ل ا كلاه و ن ا م د ا ك ب ا ع ا م ن ا حرام و ه و ل ي س د ي ه ا ج ة إ ل ى ه ذ ا أنت ت ب و ك ل ه ح ر ي ب ه ومش محتاج اللشف ب ا ما محتاج ع هوش ي ي البيع و الشر مش محتاج حرم يسوع بصانع و ش غ ل ف ي ه ا لما يطعم أ ب ن ا ء ه ا ل ح ر ا م أ ب ن ا ء ه ه ي ت ع ب و ه ي و م ا ل ق ي ا م ن يحتاجو عند الله ت علي ا ى ع ل ه كيف توهمنا حرام ولذلك لما س أ ل سعد بن ابي وقاص رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال يا رسول الله ادع و الله ان اكون مستجاب ا ل د ع و ة قال اطب مطعمك تكون مستجاب, مستجاب الدعوه والحديث اتقاء الشهوات هنا حديث عبد بن ز م ع ة ويتنازع سعد بن ابي وقاص لعبد بن زمعه ة كان ابن اخوه ر ت ب ة وداخو ام المؤمنين س و د ا بنت زمعه فهذا ب ي ق و ل ه أ خ ي ابن أ خ ي وعبد بن ز م ع ي ق و ل هذا وجدت على فراش أ ب ي من مولدته يعني كان عنده ا ن ا وسعد يقول ل هذا ه أ ش ب ه باخي انظر هو شبه اخي ولكن في النزاع يبقى الولد لمين في الفراش طالما انا الولد للفراش يعني عبد بن زمعه يعني أ خ و عبد بن زمعه يعني أ خ و س و د ا بنت ذمعه وللشبهه اخوها سعد بن ابي وقاص قال احتجبي منه يا سوده ة من باب ش ة فمن تمتبه ان اتقى الشبهات لابد أن تمتبه. لو قلت ولذلك لو لك لو أ ن ت بتصطاد ع ص ف ي ر أ و بتصطاد يمام و أ ط ل ق ت رصاصك على يمامه او على حمامه ا وسقطت في الماء إ ي ه رايه ح ص ل إ ي ر تاكلها ولا لا أنا بقول سقطت في الماء هذه ش ب ه ة ولابد لك أ ن تتقي الشبهات أ ن ت لا تدري ا م ا ت ت برصاصك أ و غرقا من الماء لو كانت م ي ت ة غرغله في ا ل م ي ة و ج م ي ت ة لا يجوز اكلها انت لست متاكد كثيرة د من, من هذه الناحية ث ي ر ج ا من لذلك ه ا ا ي ي ر المساله طلعت فرح يدور فيها المكان اللي م وجع ل س ب ح ا ا ن ل ل ه اتتشابه الدراهم يا ابراهيم تهدل هي الدراهم شكلها واحد ده جنيه زي ده زي ده、لعبه. لعله سقطه من ا ل رجل اخر فتركه ومضى فما يتقى الشبهات لانه لا يدري هو افتاه ولا افتاه غيره وتركه و م ض ر مشى وسابه في مكه كان معه جردا فيه طعام وشايله عند واحد بتحانوت قال له خلي ده عندك لما خلص اعتمار و ق ا ر له كل ما احتاج منه واخذ منه لجمع كله فلما خلص النسخه و غ ي ر ه ش بيقول له يعمل حاجات ة للسطل بتاعي الرجل كان مجاور الحرم ك ا ن من ا ل ب ه ا ئ ن ب ت ج ا و ل الحرم ما استفاد من الحرم ش ي ئ وما استفاد من علماء الحرم اي ش ي ء شوف ه ل ر ج ل مجاور و ن ا ل ك قال انا له اعمل حاجات عندي سطلين مش عارف بتاعك فيهم عارب بتاعك ا أن هن ق لا ي ه ق اعرف ل له لك الاثنين السلام هما بتوحد ل قال له قال له مالك ولا تسأل لها ليه؟ ي يجب مين؟ مين مين ك م مش مش انت انت واجه انا ن انك ي ه ما ا متجبتي اتنين ش بعض تختبرني ا طبعا ع ك أن هن انت ب لو ت انا في العصر ساختار الجديد فيهم المتين الجديد ا ل ل ي ما ا لا له يبهدل و ه هو, هو ا ربنا عرفنا ا ف س ن و الله عرفنا ا ل ج و و عرفنا ا م ا ئ ر لا و س ت ق القلب ا م ل و استقامه ا س ت ق ا م ه الجوار ح ف و ب ا ل ك ن ت ب ت ح ا س ب ا ل ك ب من شرطه و ربنا ع ي ل ن غ ط ر و ا ل د ا ي و ت ن ك ت دور و ترى بتفر ع ل ما فرشنا ما ت جيلك اي ه ا ب ي جيب ا ل مغطى و ن ت ت ح و ي ش ه لانه سيعبر ا ل كسري ه و م ا ب ت ح ا س ب ب ي ا ه الدور ل مغطى و مهديه و تدور و اخرى لم ا تحب أ ن تكون غير ذات ا ل ش ك ر ى ك لما كل هذه الصفات فيه لذلك الذين يسيرون نحو الكمال يرتفعون عن هذه النقائص إ ذ ا إ ن س ا ن عاوزه بانسان كامل متكامل وطبعا هذا الكلام من دخل درس المروءه ة شخصية كاملة متكاملة ما حدش يقدر يقول فيك حاجة لذلك بالإنسان عاوزي ما اللي يقول يقدر حدش فيك ن تنقمون هنقم ق يقول و د ك عليك كذاب إيه عليه إيه حرامي ماذا ان تاكل حرام مطفل م ا يقدر ش م ا يقدر ش يعد ش ف ر ة موس عندك م ا يقدر ش ه ي ج ي ب ه ا من ي ن لان الرتب ا ل ع ا ل ي ة و ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ع ا ل ي ة لا تدع الاصيل لدي مقال قوي اطلاقا فواجب عليك ان تحافظ على ارضك وعلى مستواك وعلى ربتك كما قال ابن ث م ي ر ا بن القيم هذا لا تفعله الرتب العاليه يعني أجيب لك أكل الرتب ا ل ع ا ل ي ة م ا يقوم ش ب ط ن ه لا ع م ر م ا يملك بطنه ا لان ل ل ي ة أ الفكر ة هتنام ويشخر ه ن ا م و ي ويتجلى ه عن ا ل ص ل ا ة و ا ل ع ب ا د ة و ي ب ق ى ح ا ل ه حال、وحال. ولكن دائما خمس ك ا ل أ س د ا ل ا س ب ي أ ك ل ق د م ه و ي م ط ل ق وده ياكل كسره و ي م ط ل ق ل أ ن حياته وكده فلذلك أ ر ج و ك يا اخي المسلم ان تحافظ على ربتك ا ل ع ا ل ي ة لا تنزل تحافظ على هذا الورع ا ل ذ ي ت ع ل م ن ا ه من ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و ل لك ان ه ا ل س ل م يقول لك ن ه ذ ح المسلم ي ق ل لك ن هذا ا ل م س ي ق ان هذا ل م س ل م ي ن و ل لك ن هذا المسلم ي ق ان ا ل س ل ط ي ق ك ان ه ب ا المسلم يقول لك ان ا ا ل س ل م يقول لك ان هذا المسلم يقول لك ان هذا المسلم ي ل لك ان هذا المسلم ي ء و ل لك ان ذ ا ا م س ل م يقول لك ان ه ا ا ل م س م ك ان هذا المسلم ي و ن هذا ل م س ل م ي و ل لك ان ه ذ ل م س ل م يقول لك ان هذا ا ل م س ل يقول لك ان هذا ا ل ل ي ه و ل لك ن هذا ا ل م ي ق ل ك ن هذا المسلم يقول لك ان هذا المسلم يقول لك ان هذا ا ل م يقول ياخذ ع ت ح ا ج ة الناس م ا تاخذ ح ا ج ة ابنك قال لا, لا لانه ب ياخذ حاجه الايه من من جوز ولا ل رتب ع ا ل سقول ي ة وانا بقى ك ذ ل ك اطمع فيك ه ا ل ا من ة ل تنهض ا ل س ل ا م ف ي ه ا الا اذا ن ه ض ت من ا ف ر ا ا ا د ه هي ل م ة ا ل م س ل م مجموعة ة هي ف رتب ا الافراد د لو هذه ه ن ض وارتفعت ه ذ ا المستوى ا ل ع ا ل ي يبقى سنقيم الاسلام دوت فعلا فعلا ولكن كيف نقيم د و ر ة ا ل إ س ل ا م على ا ل أ ر ض ولم ت ق ل فينا لم تقم ف ي نحصل ا لم هذه الرتب نقع في الشبهات ونقع في الحرام ونقع ونقع ونقع, ونقع, ونقع, ونقع وكل منا معجب برايه وبفنه وبغيره والورع في الكلام أ ش د من الورع في ا ل أ ك ل والشرب و ا ل م ا د ة فليكن ورع كما قالت زينب بنت جحش في حادث ا ل ا ف قال ماذا تقول في ع ا ئ ش ة قال والله ما أ س م ع عنها إ ل ا خيرا وانزه سمعي وبصري يا لها من ا م ر أ ة و ر ع ة انزه سمعي ولساني وبصري معقول إ ل ا خيرا تلمة أمانة واللسان في ا ل ف ت ن ة كالسيف واحنا بنتكلم على طول وعلى الفاضل وعلى المليان بتهريج و ح ن ا م ش ع ا ر قدر ف ي ن اللي ك م ة و ق م ت ه ا ل بتنزلك من ا ل ر ت ب ة ا ل ع ا ل ي ة بتاعتك إ ل ى أسفل سافلين فلابد أ ن تكون ورعا دقيقا في كل حالك في كل حالك أ ي ه ا المسلم هذه م و ع ظ ة أ س و ق ه ا لنفسي ولك لعل الله تعالى أ ن ينفعنا بها ولعل ى الله يخرج من أ ص ل ا ب ن ا من ينتفع بها ويكون من اهل الزهد والورع وعد الله تعالى أ ن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وعد الله تعالى أ ن يجنبني و ي ا ك م الفتن ومضلاتها ما ظهر منها وطن و س ا ل تعالى أ ن يرزقنا الورع وارزقنا التقوى والهدى والتقوى والعلم وانفعنا بالعلم والحديث لم يكمل بعد أ ن ا شرحت جزئيات منه لكن ج ز ء ه ل ا ج ز ء ا ل ت ا ل ث لا يعلمون كثير من الناس ما قلت لهم ما يعلمهمش ما بيحضروش دروس علم ما يتعلموش استهانوا بالعلم واستهانوا بالعلماء ف راحت منه الشبهات لا يعرفها راحت منه الشبهات فهو لا يعرفها هذا الصنف غير معذور عند الله تعالى يوم ا ل ق ي ا م ة سيحاسبه جمع مليون ع ل م ا ء في علم ه ب ا ل د ر س علم تفعيل لا تحتج ان لا ت ج ه ل لا يعلمون كثير من الناس على هذا الكثير الذي فرط في حق نفسه في التعليم والعلم والثقافه ة والتفكير ا ل ل أدعو الله تعالى أن يذبقنا والتفكير ك م ل ع النافع والعمل ل الصالح وأقول قولي م هذا ا و س غ ر الله لي ل و م والسلام ل ع ك م و ح م ة الله وبركاته